الحمد لله يحب الطيب الحلال ويبغض الخبيث الحرام أحمده سبحانه حمدا نرجو به المزيد من الإكرام والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين سيد الأناام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقبت الليالي والايام أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله خير زاد السالكين وأفضل عده السائرين إلى رب العالمين أيها المسلمون، حب المال والتعلق بطلبه والشغف بجمعه والحرص على تنميه ودوام العمل على حراسته من الغوائل وكذا صيانته من الآفات، مركوز في الفطر، مستقر في العقول، مستحكم في النفوس، وفي بيان قوة هذا الحب. وكمال هذا التعلق وتمام هذا الحرص جاء قوله تعالى وتحبون المال حبا جما وقوله عز اسمه في وصف الإنسان وإنه لحب الخير لشديد وقول نبي الرحمة والهداة صلوات الله وسلامه عليه قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش أو قال طول الحياة وحب المال أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد كان هذا الحب الشديد جديرا بأن يذهب بصاحبه كل مذهب خليقا بأن يركبه كل مركب لبلوغ غايته في إصابة أو نصيب منه. غير أن الله تعالى لم يدعه وحيدا أمام سحر بريق أسيرا لفتنته وإغرائه يخبط خبط عشواء في جمعه وإنفاقه بل أقام له معالم وحد له حدودا ورسم له طريق سير يفضي بسالكه إلى خير غاية وينتهي به إلى أكمل مقصود. وهو طريق ضل عليه دل عليه ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه من بينات في آيات محكمات وسنن واضحات وفي الطليعة من ذلك جاء الثناء على المال الصالح يرزقه العبد الصالح المطيع لله المستقيم على أمره الحافظ لحدوده في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعمل المال الصالح مع الرجل الصالح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وإنما يكون صلاح هذا المال بحل أصله وهو حديث بإسناد صحيح وإنما يكون صلاح هذا المال بحل أصله وطيب كسبه ومشروعيتي مصدره وهذا يستلزم التنزه عن أكل الحرام الخبيث الذي يبوء أكله بإثمه ويكون وبال عليه جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح والترمذي في جامعه واللفظ للمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المسلمين وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كُلُوا من الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ السماء يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ, يا رب ومَطْعَمُهُ حَرَامُ ومَشْرَبُهُ حَرَامُ فأنا استجاب لذلك وهذه إشارة كما قال أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال وأن أكل الحرام يفسد العمل وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله والمراد أن الرسول وأمة مهما أمرون من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. فما دام الأكل حلالا، فالعمل صالح مقبول. فإذا كان الأكل غير حلال، فكيف يكون العمل مقبولا؟ ولذا كانت الصدقة بالمال الحرام مردودة غير مقبولة، كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور. ولا صدقة من غلول، وهو الأخذ من الغنيمة من الغنيمة قبل قسمتها على مستحقيها، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به. لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه. وفي مراصيل أبي داوود رحمه الله بإسناد حسن عن القاسم بن مخيمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله فجميع ذلك. جمع ذلك كله جميعاً فقذف في جهنم، وإن الأمر ليس مقتصراً يا عباد الله على هذه الآثار مع شدتها وعظم, وعظم التضرر بها، بل إنه لا يربو على ذلك ويبلغ الغاية حين ينتهي بصاحبه إلى نار الجحيم يوم القيامة كما جاء في الحديث. الذي أخرجه ابن حبان في صحيح بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبتة من سحت والسحت هو الحرام في كل صوره كأكل الربا وأكل مال اليتيم وأخذ رشا ومهر الغبي ومهر البغي وهو ما تأخذه. أو ما تعطاه لقاء بغائها وحلوان الكاهن وهو ما يأخذه أجرًا لقهانته وما يأخذ أجرًا لبيع المسكرات والمخدرات وكافة أنواع البيواع التي حرمه الله ورسوله من مطعمات ومشروبات وملابسات ومتخذات للتزيين ونحوها مما هو مبسوط. مفصلا مما هو مبتسوط مفصلا بدليله في كتب أهل العلم وفي جامع الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحبت إلا كانت النار أولى به وإنها لنهاية مرعبة. ومصير مفزع تقض له مضاجع أُلِنُها وتوجب توتفتح الوعي لإدراك سبيل النجاح والظفر بأسباب السلامة والحظوة بمسالك العافية التي تأتي في الطليعة منها تقوى الله تعالى والاستحياء منه حق الحياة فإنه من أظهر أسباب تنزه عن أكل الحرام. كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا نبي الله انا لا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوا، وتذكر الموت والبلا، ومن أرد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، فحفظ البطن وما حوا أي ما وضع فيه من طعام وشراب بأن يتحر الحلال منهما وأن يوقن بأن ما قسم له من رزق. فإنه سوف ي... سوف يستوفيه بتمامه قبل مماته ما فلا يحمله استبطاء الرزق فلا يحمله استبطاء الرزق على طلبه بسلوك سبيل المعصية فإنها نذير شؤم وسبب حرمان كما جاء في الحديث الذي أخرجه البزار رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلُموا إليه فأقبلوا إليه فجلس فقال هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجمل في الطلب. ولا يحملنكم ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته وأن يذكر على الدوام أن الله سائله يوم القيامة عن المصدر عن المصدر الذي اكتسب منه ماذا وعن الوجوه التي أمفغها فيه وعن الوجوه التي أنفقه فيها سؤال تقرير ومحاسبة يكون من بعدها الجزاء العادل ولا يظلم ربك أحدا كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه وأن يعلم أن قليل المال الذي يكفيه خير له من كثير المال الذي يلهيه عن كل ما يصر عن كل ما يصلح به أمره. وتستقيم به حاله في دينه ودنياه كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدرك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط. ما طلعت شمس قد إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلُم إلى ربكم فإنما قل فإنما قل و خير مما كثرة وألها الحديث ألا وإن دوام النظر في هذه الشواهد والنصوص وتكرار التأمل فيما ما دلت عليه وأرشدت إليه ليورث الناظر ليورث الناظر المتأمل المتفكر ضربة وملكة ورها ورهافة حس ورهافة حسن تبعث على توخي الحلال الطيب والتنزه عن الحرام الخبيث في مطعمه ومشربه وملبسه وشأنه كله واضعا بذلك لبينة من لبنات الإصلاح في بنيان المجتمع داعيا غيره إلى أن يحذو حذوه ويسير سيره مبينا حسن العقبة فيه بشواع البركات وعموم الخيرات والسعادة في الحياة وبعد الممات والحظوة برضى رب الأرض والسماوات نفعا الله أياكم بهدي كتابه. وبِسُنَّةِ نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 وسلم تسليما كثيرة أما بعد فيا عباد الله جاء في بيان قول الله تعالى يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قول بعض أهل العلم بالتفسير هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتَنَّ الله عليهم بأن أمرَهم أن يأكلُوا من جميعِ ما في الأرض من حبوب وثمارٍ وفواكِهَ وحيوانٍ حالَةَ كونِها حلالًا أي مُحلَّدًا لكم تتناولُونَه ليس بغصب ولا سرِقَة ولا مُحصَّلًا بمُعاملةٍ مُحرَّمة أو على وجهٍ محرم أو مُعِينًا على مُحرَّم طيبا أليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبايث كلها وفي الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا وأن المحرم نوعان محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب ومحرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال وفيها أيضا دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه ولما أمرهم سبحانه بالاتباع أمره الذي هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه عن خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها أي عن طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ويدخل في ذلك تحريم السوائبي والحام ونحو ذلك ويدخل في ذلك تحريم السوائبي والحام ونحو ذلك ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة ألا فاتق الله عباد الله واذكروا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كان يشتد خوفهم على أنفسهم من قوله عز اسمه إنما يتقبل الله من المتقين فخافوا الا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم هذا مع كمال تقواهم وتمام اخلاصهم لله وشدة محر وشدة تحريهم لمراضيه واكلهم الحلال الطيب وتنزههم عن الخبيث الحرام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 وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر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 وهي له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده، وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من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 وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا أنفُسنا، وإن لم تغفِل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظ المسلمين في كل ديارهم وأنصارهم اللهم احفظهم من الفتن، وقهم من الفتن، شر ما وقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم واشفِ جرحاهم وتقبل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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Ashhadu anna Muhammadan al Qad الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيم صفوفكم وشدوا الخلل أتم الصف الأول فالأول الله أكبر الله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 سمع الله لمن حمد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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمل.